قضية قراءة الفاتحة الى انه يرعى في قراءةها المذاهب بالنسبة لمن يعد او لا يعد البسملة اياته من الفاتحة بالنسبة لمن يعدها ايات فقراءة البسملة عنده واجبة وبالنسبة لمن لا يعدها آيات فليست على سبيل الوجه وما ورد من صحيح الحاديث عن النبي صلى الله عليه لم يكن يقرأ البس ما له لكن حملها بعضهم على أنه أصر بها أصر بها يعني كان يقرأها سرا وهكذا خرج الإمام مازري رحمة الله عليه من خلاله لكن أصله من ذهبنا أن نبدأ بالحمد لله تبعا لحديث الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين فإذا قال عبدي الحمد لله وبدأ هكذا ومن أراد أن ينحو نحو الإمام مازري من فقهاء المالكية فقرأها سرا خرج من الخلاف بالاحتياج أنا قرأها سرا أتحدث عن السرات الجهدية طبعا تخرج من الخلاف لكن ماذا من فقها الصد بهذه المسألة أصلها فعظم الناس مقلدة يعني يقلدون المجتهدين ولا يجرز لعملة الناس أن يجتهدون إلا إذا كان عندهم آليات الاجتهاد وآليات الاجتهاد لا تكون إلا عندما توفرت فيه الشروف من علماء وليس كل علماء وصلوا إلى مرتبط الاجتهاد والاجتهاد على شقين اجتهاد داخل مذهب واجتهاد في عموم الشريعة فيصل العلماء في الاجتهاد الداخل مذهب كان من العلوم أكثر صار في درجة الاجتهاد المطلق ما نجد هدفي عموم الشريعة فإذا اختلف المجتهد مع المجتهد هذا الخلاف الذي يكون بهم هو خلاف الرحمة لكن إنسان لم يكن ما, ما ينصيش درجة اجتهاد واختلف مع آخر لم يصل إلى درجة اجتهاد وحصل خلاف بينهما وما عنده بقدرة اجتهاد هذا خلاف ماشي رحمه إنما هو نقمة تقال خلاف امه رحمه بينهم فخلاف الكبار ماشي الصغار اذا اختلف الكبار صارت رحمه واذا اختلف من الصغار صارت تخله نعم فالانسان الذي لم يصل الى درس الاجتهاد قلد المستبد اذا قلد المستبد من كل شيء هو من عنده ويصبره على نفسه او يجتهد وهو ما عرف حتى شيء علم او ما عرفت شيء ضروري أن يتخذ له شيخا يقلده هذه فيها إطلاق للاتفاق عند جميع العلماء لم يقل أحدهم غير أهدان إنسان إذ حينما يقف في المسألة ينتج العالم ويسأله وحينما يتقل ويجيبك ماذا تفعل قلد هذا الاجتهاد جوابه من العالم اجتهاده وأنت عندما تسمحه فينا تقليل إنك لم تستهد بمشترك الضرطة إلى أن تسأل وكذلك في مسألتي المسائل الفقهية هو نبهناكم إلى أن صورة الفاتحة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة التدام معنى معلومة من دين للضرورة يعني الناس كاملين ثم يحفظها لأنها لا تصح الصلاة إلا بها لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة لأننا نتصح لا بالقرآن دونها معناه الفاتحة ثم لا. ما تصر من كتاب الفاتحة بارونيا صارت ركن أن الصورة بعدها أو بعض الآيات التي دخلوهم على الصورة هل يشمنا قد سنة المعاشر؟ سنانها الصورة بعد الوقية وفي بعض الرواية ديال المنظمة سننها الصورة بعد الوفية هي أم الوفية نعم هي الوفية أو الوقية كلا هما من أسماء الصورة الفاتحة واسمها أم الكتاب وأم القرآن والسرع المثاني والكنز والصورة الأساس وصورة الصلاة ونية تسماءها عد الثلاثين فيما عبده الإمام الفخر روزي رحمة الله عليه في تفسيره ثم ما ينبغي أن نعرفه في في هذه الفاتحة أن يقف القارئ على رأس كل آية أن يقف القارئ على رأس كل آية ويقرأ بتمئنان ويسكت سكتة لطيفة عند الآية حتى يأخذ نفس التمئنان وهذا التمئنان سنراه إن شاء الله أنه من الأركان التي تجب في الصلاة لم يحصل فيها لفمئنان الصلاة نياه فيها نظر لأنها أخلت بأحد الأركان المعتمدة عندنا في المذهب وإذا ختم إلى أسمة الناس قصوا الناس للناس مأمومين رفع عنهم إمامهم قراء لإمامهم يمتفع عليهم قراء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة去لمأموم ولكن متى هذا في القراءة الجهرية فقط أما السرية لا يرفعها عنك يجب أن تقرأها وفي الصلاة الجهرية إذا كنت في آخر الصف بحيث لم تسمع قراءة الإمام ويجب عليك أن تقرأها فلا يرفع الإمام عنك القراءة إلا حين سماعك إياها في الصلاة الجهرية لا يرفع عنك في الصلاة السرية مطلقا ولا يرفعها عنك بالصفرات الجهرية إذا لم تتمكن من سماع القراءة بحيث إذا تمكنت من أن تستمع قراءة الفاتحة كاملة ثم لم تسمع ما بقي أجزأك لأنه حصل ما هو فرض وركن والركن هو قراءة الفاتحة لا غير ركن مسألة أخرى هل يجوز لمن لا يتقن العربية؟ وقرأ الفاتحة مترجمة هل يجد له أن يقرأها في الصلاة مترجمة؟ الجواب لا يجد إطلاق خلافا للأحناف لأنه نسب إلى أبي حنيفة أنه أجاز قراءة الفاتحة بالفارسية في الصلاة بالنسبة لمن لا يفكر العربية وقال أبو يوسف الأصحاب الإيمان أبو حنيفة قال راجع عنها أي راجع عنها في الوحد قال إنما نسبت إله ظلما والكثير من المسائل التي نسبت إلى أبي حنيفة ظلما فلما بحثنا في أثنين ذاتها نجد ما يدل على أنه قال ذلك فقال أصحابه بيّنوا صحة ما قال كما نشب إلي مالك بعض المسائل التي نفاه بانفسيحنا ما قال لم أقل بها وهذا عينه عين العلم إن شاء الله وعينه البيان إن نسبة لمن لا يحفظ هذا الشيء الذي ان شاء الله الاسئلة حتى هم سأله الترس اعطيكم احنا ربع بالنسبة لمن لا يعرف العربية بالنسبة لمن لا يعرف العربية كيف يصلي وهو ما حافظ شيء سورة قال يقتصر على ان يذكر بمقدار سبع ايات اذا عرف يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أفضل كلام بعد الكتاب وهم من كتاب ما هدو أو ما يشفهن يقول هلما سبعة مرات يقول سبعة مرات بما يتحققه على أبل أن يتعلم ليس غير قطل في حياته هيدا هو يلا يدخل في الإسلام بقي ما حافظه هو يدخل يصلف يعني يبدأ لازمته الصلاة حينما يعلم إسلامه باشرة انتزامه الصلاة ولا يحفظه شيئا لفاتحة ولا ولا صور أخرى نقول أن الإمام سيحمل سي عن جراءته في الصلاة الجهرية فما يفعل في الصلاة السرية وما يفعله إذا صلى الله حده قل ما يذكر نلقنه إما إذا حفظ حفظ بسم الله يقرأها سبع مره وإذا حفظ شيء دعاء أو شيء أذكار حل سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو استغطاء أو الحمد لله, الحمد, لله الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهذا الذي ورد فيه أفضل كلمات بعد أفضل كلام بعد الكتاب وهن من الكتاب هم هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر وفي حديث نمس عسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في آخر حديث آخر, آخر حديث خرجه عن شيخ أحمد بن إشكب عن أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا أيضا لا يجزئ الإنسان أن يقوله إذا دخل بالإسلام أو تاب ولم يحفظ الفاتحة لكن على أمل أن يتعلم إن شاء الله لنه يصر عند الجامع قل تجد أحد لا يحفظ الفاتحة بالنسبة للذين يحفظ الفاتحة كيف يقرؤونها الإيمان لا يجزئه أن يأم بالناس إلا إذا اطمأنا إليه الناس بان انه لا يحن الفاتحه حققت اما اذا لحن اللحن الخفيف في, في الايه اخرى لا باس ولكن مقصوش لحن الفاتحه فقط استقل العلماء لا يحن الفاتحه واللحن نحن لحن خفيف ولحن جالي واللحن تقصده هنا هو اللحن الجالي حل الإمام قرأ ولكن الغنة ما تمهاش لا لا لا, لا حركة قال هذه لا لا بأس به الكثير من آه العلمين ولكن مقصوش الحل لحل جالي بحد يقلب الفاتحة يقرأ مالكي يوم الدين أرى بالدل المعنى مرة هنا يقال فاتحة لهذه أو يقرأ الضابة ظاء ظاء خالصة ولم يجوزها أهل العلم إلا لأهل المغربي فيما قال الإمام برهان جعباري قال وزوزت لعاجز حال ضمن وجه مبعد وزوزت لعاجز حال على أن يمرن لسانه على إتيانهها والطاب هو المشكل الوحيد الذي يجده الفقهاء المغرب كلنا نجده في الضاد ولكن على أساس أن تكون قريبة من المخرج الأصلي فالضاد نخرجها من الشبقي الأيصر ومن الأيماني ندر ومن كليهما من خصائص عمر كيف نخرج الضاد؟ نخرج بمحادث طرف اللسان أو جانب اللسان هذا مع الأدراس العديا لجهة اليسرى غالبا ومن استطاع أن يخرج من اليمنى فيفعل لكن نادر ما يفعله ذلك متى تتحقق بأن الضاد؟ اخرجتها صحيحة اذا لم تخرجها من طرف اللسان يقول الله سبحانه وتعالى شيء اي في هذه الأرض ستكون ستكون هنا وستنلقى في حاجة في هذا الطفل مخر باش تسهد عليكم ان شاء الله و باش تعرفوا الحرط كيف ممكن يكون المخرج ديالو تنسكنوا في ذاك الحرط و تنس بقول واحد الهمزه مقصوره الحل ايبا تنقراها ايبا تنديروا ديك الهمزه مقصوره قول منو باش تعطينا من النطق المخرج ايبا تجي نيد ايبو وهكذا الضاد ايضا يبد يبط تخرج منها لا يب تت بحال عضه, حل عضة. حل عضة. حل عضة. فقط اتعمر بها الفم ديالك كما مكتوبه مكتوبه هكذا خصو هيدا يكون اللسان ديالك داخل كما هي مكتوبه ما غتسقط تعطيلك الشكل ديال الضب كيفاش مكتوبه في في الحروف لا ان شاء الله بالمرء واللحم لا يمكن ان يذره يزول الانسان بزوله الا اذا كيقرأ القران في كل مرة تقول من رزق الله عليه وليس بينه وبين تركه اي لحن وليس بينه تركه سوى رياضه امرئ بفكته سوى رياضه امرئ بفكته مثل الاخوان اللي تقراو الحج بعد المغرب بعد العشاء هذه الرياضه معناها يروضون لسانهم على كلمه في القران دول يعني كيتعلموا بهذه الحزله كيتعلموا النطق بكلمات القرآن على قدر الاستطاع لكن الذي لا يتردد في القرآن ولا يستمعه ولا يقرأه غلطان ما شمرة يقرأ بوحدود شوية على هيدا بالصمت يقرأ معاك يقلع مزيئك يقلع بالزلز يقول لك أنا قررت ذلك السلطان لا بالله ما تمشي على الأقل تدير واحد مجلسين ما تمشي عند المقرئ يسمع منك ويصحح لك أو تمشي وسط الحزب إن ضابت لسن ديانك مع القرى جماعة مع القرى إن ضابتوا هذا درس كتسم درس قرائي بالنسبة للحز كتسمه درس قرائي ولا ينفت لمن قال ببدعية لأن البدعات اسمها هو أن تحدث شيئا وتظن أنه من الفرض أو من السنة ولم يقل أحد بذلك وإنما هو درس يعلم الناس قرائيا فهل الدرس الذي نلقيه نحن في, في, في, في تعلمنا للصلاة مثلا أو للوضوء هل نسميه بالعاه لأنه ليس صلاة لا أبدا الدرس واجب لأمة للتعلم إذن تراءة الحزب بهذا الشكل إذا اعتبرناه بأنه درس قرائي لمن حضر يعتبر الإمام الذي يقرأ ويتبعه الناس هو مقرئهم والناس يتبعونه وأكيد أنه يجد مع الإمام مقرئ أيضا فكل من جلس معهم ليقرأ ويحاول أن يقرأ يوما بعد يوم سوف ينصلح لسانه على القرآن فإذا قرأ أحد أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهر فيه بالقرآن الماهر بالقرآن مع الكرام مع الصف مع مع ال... مع الصفرة الكرام البارداء مع الكرام البارداء يعني مع الملائكة الكبر قال الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أزران لماذا يتتعتع فيه لأنه يريد أن يتعلم لابد من يتتعلم لكلمة مغشي التعلم لما يتتعش قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه معنى في أثناء تعلمه فله أزر الأزر الأول أزر قراءته والأزر الثاني أزر تتعتعه فيه من رغب أنه يتتعتعه فيه لم يترك القراءة وإنما قام لي يتعلم والله سبحانه على ذلك يأزره الأزر على على هذا التتعتع وهذا المجهود الذي يديره على ما يديره هذا المجهود هذا؟ بشي تعلم كتاب الله تبارك وتعالى وهذه اسألة مفروغ منها إن شاء الله إذن سورة الفاتحة يجب أن تقرأ بدون لحن لتجزئك في الصلاة إن شاء الله وقلنا في النسبة لمن لا يحفظها يكتفي بهذه الأذكار على أمل أن يحفظها معنى لا تجزئها أبا أبدا إذا اتكل على هذه بطرت صلاته في كل رحلة لأنه ترك ركما وثيقا وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم العلم بالتعلم إنسان ضروري يتعلم ما تصح به صلاته وما تصح بعقدته وما تصح به عبادته لأن هذه العبادة لا بد لها من العلم الله يعبد بالعلم وليس بالجهل فقصوا إنسان وا الله الله يتقبل منا حنايا ماشي هذاك الشيء هو اللي اللي المطلوب المطلوب هو ان نديرها ندير يقول صلي كما كما بغيتي غاف غاف لا لا لا مساله ما كايناش صلي كما كما درتي لا ما كايناش وتعرفون ان الصلاة ملائكته التي تاتي ملائكة ثواب الصلاة تاتي وتنتظرك حينما تفرغوا من الصلاة تحملها إلى السماء فإذا قبلت صلاتك حفظ حفظت وإذا لم تقبل أطلقوها حتى إن هدت أمامك عن أرض فتقول الصلاة ضيعت الله كما ضيعته ليس أنك لم تعطي الحق للصلاة ولكن أكثر من ذلك زدت أن هذه الصلاة دعت عليك تقول لك ضيعت الله كما ضيعته فتدع عليك صلاة ودعاء الصلاة مطلقا مسألة حاسمة هذه القضية حينما يتم الإيمان كراءة فاتحة المأمومين طبعا في الإصالة الجرية المأمومين يقولون آمين الذي عليه عملنا لا دليل عليه مما أسنده أهل القراءة وأهل السمة وأهل الأداء لأن الإمام البرغان جعبر رحمة الله عليه يقول وَسُنَّ بِبَزْءٍ عَمَّ سر تَعْوُّذٍ وَآمِينَ ناسِبْ بعد خَطَّقْ صُلِمْدُدِ ناسِبْ بعدُ إذا قرأت الفاتحة بالسر تقول آمين بالسر ولا تكتف أثناء القراءة الكلمة الوحيدة التي تدخلوا ليست من قرآن ليست من جهة القرآن وتجزعك هي كلمة آمين لا غيرها بين الفاتحة والسوعة تقول آمين لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تتناسب إذا قرأت بالسر قلت آمين بالسر بعدها وإذا قرأت بالجهر تقول آمين بالجهر بعدها الإمام حينما يقرأ لا يلزم بقول آمين لكن الذي يقول آمين هم المأمومون لكن ما دنت عليه السنة أن الإمام تهويقها مع المأمومين لأنه يقول ليس صلى من وافق تأمينه تأمين إمامه وتأمين الملائكة هذه السألة فيها حظ عظيم من وافق تأمينه تأمين إمامه وتأمين الملائكة بيعني أن الإمام يؤمل معه ولكن بش يأمن معك الإمام تسناش شوية متأمنش مباشرة يقول ولا الضالين آمين تقول الإمام تقولها معا لكن في سياق واحد يا الإمام يسكن تقول آمين يقول آم ليش مرساوه ويقول ولكن ما يقول هاش الجنس بشني ميقربطش نعم وهذا آمين ما في هاش طول ما نقرأ وهاش ما يا آمين ما يستشي وجهه هاد طول هذا والإمام الشاطف رحمة الله عليه جاء سياق الاشتقاقات كامل ومجبر لش فيها ما يعطينا الحق في أن نمد همزة آمين قال أمين أمنا وهو, وهو الأمون تحمل جميع, جميع الاشتقاقات دي الأمين كان ويقول الإمام الدراغان جباري وأمين ناسب بعد وخفف قصوري مدودي يعني الميم دياله مخففة ما نقرأهاش آمين بمعنى قاصدين وإن بعضهم قال بها لا دليل له يعني آمين في المخففة قال قصور مدودي عمتي في أجوج فيها القصر وفيها المد القصر كاسمه قصر الحفل وهو حركة واحدة والمد معناه حركتين مد الطبيعي فتنقروا هيدا امين او امين في الحركة فاغلبه في الحركة يمشي بها تقرى الامام ولا الضالين امين ولا وجهة للطوري فيها ابدا لا, لا وجهة للطوري لا مدحية شق ولا حتى شق رئيب القرى السبعة والعشر قلبية ابدا اذا طالعتم كتب القراءات تتجهجون ان كل القراء حاسمون في هذه المسألة تقول لك امين اما فيها حركة واحدة او حركة ما تقرأها امين او امين اعنا لماذا نتغلوها؟ لماذا نتغلوها؟ اعرفتوا لماذا؟ لان ما يقول الامام ولا الضالي تعجل ديك الموسيقى تتبقى في الوجه تنجب واحد تعليق امين شي امام تنكي يقول مؤمود يقول له شو يقوله ما تقوله ش آمين انت تقول ولا الظالي قصر ما الظالي يقول هاشي ما هارب يعلمهم قال ولا الظالون قال له آمون هي عند وجهة النحن ولا الظالون عند ولكن هذه النحن لا يحتلن لش الفرصة حناه بش نبذلق القرآن قال ولا الظالي آمين يزيد حركة إن شاء الله لكن عدنا كان قولها وكان عرض بأنه لم تطبق شيئا الناس السنوانا كان قولها لم تطبقت شيئا وانا يقول لما يخذنا منه الشيخ اللي يخذنا منه يخذنا منه عرض بأنه لم يطبق شيئا صعيد قصة الناس الذين يصنوا معنا كاملين يحضروا واحد وحد ثلاثة واربعات دروس وانطبقوها جميعا لأن الله عسى جي والمشكلة كينها هنا أنها في المغرب فقط ومن الشرق ما عندهم وشه عندهم القصر الآن يقولون آمين بسم لإن شاء الحاج وإن شاء العمر رأى شاركوا إن الإمام يؤمن ويؤمن معك يؤمن معه المأمون أنا أسأله إن شاء الله عندك إستفاد بش ما يقع لك شمسة هيداك يقولها إذا شك رأسه بأنه غير طابق يخفض شوية صوت دياله باش ني شي واحد يطلع شي واحد يطلع نكونه خرجنا باش نجير شو حين مصلحة سنقدرنا واحد لكن أنا وجع لي باش نقول لكم ما هو موجود في القراءة وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفح> <تصفح> نسبة قراءة الساتح قراءة السورة غدي نجو عندها الملكة نكون إن شاء الله ندرع إلى السنة ثم هذه الفاتحة لكي نقرأها الركن الذي يأتي بعدنا هو القيام لها معناها تقرأ الفاتحة وانتقائنا ليس جالس طبعا هذا القيام تسميه مع القدرة الإنسان إذا لم يستطعش مرة يعني ما ما يوقفش كالمقعادة وغير هذا يجب أن يقرأه يكبره ويقرأه جالسا وبعض الإخوان دينا اللي بلاغ به من بعض الكبار تأتي لرجله هنا وفي جلس هذا يقول له وقف وكبر وإذا استطعت أنك تبقى واقف حتى تقرأ الفاتحة ثم يقلس ثم لا على أقل في تكبيرات الأحرام والفاتحة الأولى الفاتحة ثانية تجلس إلا تجلس إذا لم تستطع لك مرة لأنك مجدين مجدار يتعلاج فيك تجلس لكي تتخلف لما وصل به هنا أصبر مع صدير بيذي نصف دقيقة وندقيقة طبعاً ما تصبرش مع صدق أو صبر معه نفسك أمام الله سبحانه تعالى ده هو حقيقة حق الصبر إذا ما تستطعت كبر واقفان ثم يجلس على الأقل كبيرة الإحرام لأن ما تقول ليس ما نقدرش لأنه جئتي واقف سبت كبر واقف لا يجزئك غيره ولا يستفد إلا أن من يقول من صلى قاعداً فلا هو نصف أجر القائد هذه مسألة فيها بعض النظار لأن التوجيه لي لك واحدة واحد ما قادر شمرت هالرئيس الأخير لماذا نحرمه من أجل الصلاة إذا قلنا هذه السؤالات وننقل عن بك اختيار يعني لا القيام ضروري لكن هذا القيام نقول وحن في صلاة طراوح مثلا صلاة طراوح من نسبة لما نستطيع سيئلة في طول نقول الإنسان إذا كبرت كبيرة إحرام كبرت قائما وقرأ الفاتحة قائما ثم جلس حتى يتم الإمام نقرأة في القرآن فيركع معه ويسجد على هيئته ثم يقوم لركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ثم يجلس إذا كان تعريش شوية وقاضر نقول القائم له نصف أسبر القاعد أو القاعد له نصف أسبر القاعد لكن إذا كان عاجزا ما دخلش فهذا الحكم ماذا؟ هذا عنده حكم خاص وحكم بوحده أنا نسألها إن قلنا القيام لها من أركان الصلاة لابد أن تقرأ الفاتحة قائما مع القدرة طبعا مع القدرة أما العاجز ما كان أدره شيء عليه والذي وقت تانم يستطيع الصبر يعني ما استطاعش يصبر ربما اتقل عليه رجله وقرأ نصف الفاتح بله نجلس ولكن من يدل أنه أراد أن يقوم إذن ذلك الحركة الإراضية أنه بغايد هذا الركن ثم ما استطعش يكمله أما إذا كامل له ما استطعش عاجز يجزئ إن شاء الله أن يكبر جالسا ويقرأ جالسا إذن عندنا النية تكملة الإحرام القيام لها قراءة الفاتحة القيام لها ثم عناء الركوع الركوع هو أن تنحني ظهرك ها وتفرق بين اصابع يديك وتقبض على الركبتين تقوي ويستوي ظهرك بحيث اذا جبنا واحد الصعود الماء ودرناه فوق الظهر ديالك شويه في مستوى افقي سوق يكون طبعا يقول لشي واحد وشما يا غاد يبقوا القيسو اقول له انت ستن سنة وانتك تصلي ما معود شيء ظهريك ها ما قلنا لشه قيس في كل صلاة بعيدا ضلواء كيس لما ستن سنة خمسات صلاوات في النهار حال صلاوات ضربوا ستين, بخ... ستين في خمسات في تلتمية يعني آلاف مؤلثات الصلاوات آلاف مؤلثات الصلاوات اللي سلتي بقية ما استطعتش تقوّق ظهريك لا بغيتك ني و قال لي شي وحدهش غادي نجيبو النيبو داك اللي كان بنيو ميرو علاش تجيب النيبو وانت ماعرفش شحال من الف صراص في البيت وباقي وباقي على ما نعرفش حشومه ولا لا حشومه تقصي واحد وحده بقي يلا بدات البنيه ويلا كنحسو راني ندخل عنده الحق تقصي في هذا المساء ولكن انا ما كنقولش ما تسقسيو ان شاء الله ماشي مشكل أن يستقيم حناء ظهره هكذا ما قسمنا علي قال حتى إذا وضعت كوب ماء على ظهرك بقي في مستوى أفك ما يميلش إلى ولا هذا إن شاء الله وما تدرس من رصده لك لا مستوى نظرك أن يكون في موضع السجود في موضع السجود قلناه اليدين أصبعين تتفرق بناتهم و؟ تتمكن من الركوع وان لا تفرق بين رجليك كثيرا ان بعض الناس لما تي... تيقف الصلاه تلف في الصفوف تي اذا عذر علاش قال حتى لا يدخل الشيطان واش الشيطان يدخل من هنا نعرف لو درتي رجو واسعه الشيطان من هنا النبي صرا ماذا يقول لحظه قال الصحابه ما كان كيصفق الاحاذ بين المناكب والاقدام معنى المناكب خصها تحذر على المناكب وسبق المناكب على الاقدام من حد حد المناكب وهذا حد منكبيا معناه الاقدام خصو يكونوا التسع ديالهم بقدر ما بين المناكب فقط ما ديرش دوجا وواحد كيسني بوحدو يدير دوجا واش ملي ما كتعرف هنا متتعرضا لهذا احنا فهمنا السنه مقلوب حنا كنظن كان حادوا بين الملك والا اما دائما كيقولوا فقيل يمكن تقول حادوا كل صلاه حادوا بين الملك والاقدام هاي الملك ككاتي هذا كاتب انا من الطرف نرجوعات كنقول الناس حادوا بين الملك وكنشوفكم تقولوا مشوا الملك ومن اكتب ما عنديش حابل شي من كذا شي واحد ما بغاش ي. ما بغاكش تقرب عندو رجلو تخمم حاول السوب ديالك وتا تكون مع السوب ديالو هذا مقام الصلاه وغتش الدنيزه هاد غاش ربما كاين شي حساسيه الضمري في رجلو مغاش نقول لك ربما في شي حاجه خلي ما, ما بغاش خلي ما تقرب عند الصف ديالك يحاول يتسق مع الصف ديالو خلاص المعنى الكامل والا فمن من, من واقع بين الصفوف هذه فيها نظر. في نظر الفجوة مخصصت خليه بنصوف نتحاول تسد بك الفجوة بالثوق دي كيف النص ما بغاش يخليك بحادي خليه بالثوق دي داشت تضغط شنة ومتقاديش لغاية لأن أصل الصلاة أن تحمل إذايتك عن الخلق ولكن بالمقابل أنت إذا قرب عندك شي واحد لين له خليه يقرب عنك لين لصاحبك يقولنا صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمنين ليين ويقول حرمت النار على كل سهل يسير هين لينا قريب من الناس إنسان ما كيكون سهل لينا حقريب من قلوب الناس قال هذا تحرم عليه النار طبعا إذا وف بشرط الصلاة وغيرها أقام الفرائض ثم عندها المسألة هميه حرمت عين النار إطلاقا على كل سهل يسير هين قريب من النار وأجل واجر ينهن ان تكون قال الفقهاء لما تقول لينوا لبعضكم لينوا لبعضكم انا قدام قدام خاك مشلم متواضع تقول له انا لين دير لي بغيتي وهو كذلك فكره وكذلك الصف في ايمان الصلاة في ايمان وسترفع ان شاء الله وتقبل ترفع وتقبل ثم يحرص الانسان على ان يصلي صلاه خمس في مع الإمام الرطي في جماعة لأنه قد لا يؤدي حقها فلا تقبل منه ولكن في الجماعة المطلقة راح الجماعة فيها مية ميتين كمية لا يبدو دمي كنش وعد قل من النصب فيقول الله للملائكة اقبلوا صلاة عباد كلهم قل يا ربي إنما هو اللي يصبح لحق يقول من أجله اقبلوا صلاة فيقبل الله صلاة الجميع بسبب واحد والدعاء ما يكون جماعتا إذا قبل الله سبحانه من واحد يقبل دعاء الجميع بسبب ذلك الواحد يقول الله عن وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جاليسهم أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم نعم شيء واحد قل شيء شي شي مجلس هيدك يقول سبحانه مجلس دينا يذكرون الله ويتدرسون يدروا الترس قفت حوره الملائكة ويدخل وحد الرجل داخل داخل ما عارفش شنو عندو دارس ولا داخل ما عارفش شنو الغرض ديالو كا اما جا يتكح لان متعب على برا نلقاه في الصحوه كيمشي يقص جا ولا جا جا ما عارفش علاش جا ولا جا غارض. ما عارف شنو عنده ما عندوش غرض انه ياخذ اجر المهيب فعندما تصعد الملائكه الى السماء اسالهم ربب تبارك وتعالى وهو العليم به يقول ماذا يفعل عبادي يقول يا ربي إنهم يذكرونك ثم ما يسألونك فيقول الله ما يسألوني ماذا يسألوني يقول يا ربي يسألونك جنتك يقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها وهو العليم بهم طبعا فتقول ملائك يا ربي لم, لم يرواها فيقول الله كيف لو رأوها يعني هما هم شافوها ويتسألوا الجنة فكذا لو رأوها غذروا فيقول الملائكة يا ربي ويستعيدنا بها يقول ومما يقولنا من نار ويقول الله سبحانه هرباءها يقول لا يا ربي لم يرىها فيقول الله فكيف لو رأوها يستعيدنا من, من النار ولم يرواها فكيف إذا رأوا غذروا فيقول الله سبحانه وتعالى إني قد غفرت له فتقول ملعك يا ربي رغم شي كامل مرة كان فيهم شي واحد مش معهم مرة صديق فيقول لسه ما يستح فيقول هم القوم لا يشق فيهم جليسهم أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت له هم القوم لا يشق فيهم جليسهم أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت له وهذا ينطبق أيضا على صلاة الجماعة لماذا؟ صلاة جماعات تطعت القوة قابل ما يسمى بمضاعفة حضوظ كالضاعف الحضوظ ديالك باش الرصيب ديالك يكون يكون يوم القيامة من ضمن المقبولين إن شاء الله فماذا تقول في الركوع حينما تركها تقول سبحان ربي العظيم أقل الاطمئنة أن تقولها ثلاثا فإن زدت فبها ونعمت أقل الاتمئنة ما يحصل به اتمئنة الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات يعني أقل الألفاء وإذا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده أفضل وإذا قلتها ثم قلت بعدها شبوح القدوس رب الملائكة والروح أجزائك إن شاء الله وكان لك مزيد من الفضلين ولكن أقل ما هو مطلوب منك أن تقوله هو سبحان ربي العظيم أقل الاتمئنة ما يحسر به ثلاث مرات تقولها ثلاث مرات وأن لا تختف قولك بها وإن تقولها باتمئنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الرجل الذي أساء صلاته صلى صل صلاته ما أتم رقوعها ولا سجودها ولا شيء فسل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قم تصلي فإنك لم تصلي فقام الرجل فأعادت صلاته مثل ما فعل فالما رد عليه النبي السلام صلى الله عليه وسلم وقال له قم صلي فإنك لم تصلي فأعادها الثالثة فقال قم فصلي فإنك لم تصلي قال يا رسول الله والله إني لا أحسن غيرها قال الآن إن طلب العلم قال له لا أحسن غيرها قال له سأعلمك قال له سأصنع علمك كيف أشهد مما علمه حين يقرأ الفاتحة ويفعل فقال فإذا ركعت فاركحت فطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن رافع ثم اسجد حتى تطمئن ساجد يبقى عليه تطمئن حتى تدخله الراس طم طم طم طم تبقى فيه ذلك الاتمئنان ليحصل له أن ما أساء فيه وهذا الاتمئنان النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس السارق الذي يسرق في صلاته قال كيف يسرق احد من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ينقرها كما ينقر الديك بئس السارق الذي يسرق من صلاته او يسرق من صلاته كيف يسرق قال لا يتم ركوعها ولا سجودها والذي لا يتم ركوعها ولا سجودها لا ينطبق عليه قول ربنا تبارك وتعالى الذين يقيمون الصلاة لأنه إقامة الصلاة معنى هنا يا شنو هي هو أن تفي حقها من واجب ومسنون يقول ابن المنير السكندر رحمه الله في تفسير البقرة يفسر هذا هذا المعنى يقيمون قال معنى يقيمون الصلاة يخون شقوقها من واجب ومسنون معنى أن تفي حقها من اتمئنانها وأركانها أنا أقمت الصلاة وهذه الصلاة التي أقمتها حريب بها أن عن الفحشاء والمنكر لأن الناس الذين يصلون يصلون يقول لك نحن نصلي ولم تنهمي صلاة عن الفحشاء والمنكر نقول راجع جيدا هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فاللول قال وأقم الصلاة ثم قال إن أصلة ألف الله هنا للعحد الذكري ان الالف لن... الالف اللام التعريف اللي... تدجين جوج ديال المسائل تدجين الجنسي وتاكيل العهد والعهد لا تد المسائل العهد الذكري العهد الحضوري والعهد الذهني هذا العهد الذكري اي ذكر معناه من صوره لكن عفرش انكه التي اقمتها واقم الصلاة إن الصلاة التي أقمتها تنهاك عن الاحشاء المطره معنى الصلاه اذا اقمتها وحيثما كانت من الذكر فلا اقامه قال الله تبارك وتعالى وأقمي الصلاة لذكري وقري أشاذا وأقمي الصلاة للذكرة يعني حيثما خالت من الذكري لا يمكن أن تكون بها إقامة وسبق أن نبهناكم إلى أن تكبرت إحرام لها معنى يجب أن يستحضره المصل في نفسه حينما يدخل الصلاة تقول الله أكبر يجب أن تستحضر فعلا هذه الأكبارية التي دخلت بها فإذا استحضرت معانا الأكبارية جاء رقوعك وسجودك للأكبار فإذا جاء رقوعك وسجودك للأكبار حكما ستكون مقبولة لا محالا ودخلت إلى الصلاة بالأكبارية لتدل على أن أي شغل اسمحت فيه هو الصلاة أكبر منها إن كل عمل يعد كبيرا الذي يبيع فيه في تجارته عمل كبير انا تتوقف على مصلحة الحياة الذي يعمل في معمل النتيج هو عمل كبير انا تتوقف علي مصلحة الحياة مصلح العمل للحياة فاذا قال لك احد تترك عملك wo the enemy lila? هل اترك العمل كبير من اجل العمل كبير صغير لكن حينما ينادي المناد يقول الله اكبر ماذا تفعل? تقول هذا العمل الذي ينادني الي اكبر من هذا العمل الذي هو كبير فيحصل أن إجابة صلاة الدخول فيها يجب أن تأتي بأفضل الأكبرية فيأتي فيها كل شيء للأكبر سبحانه وتعالى كيف تهوي الى الركوع داب الدمت وترفع يدك اثناء الركوع لماذا تهوي الركوع رفع اليدين في ماذا مالك في اربعات المواضع في تكبير الإحرام عند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام الى الركعات الثالثة هذا ماذا بدي لنا في اربعات المواضع اللي كنفعوه في هيدين أما من رفع يديه في كل خططة ورفعه عنده حديث كان من نفسه صلى الله عليه وسلم يرفعوا يديه في كل خططة ورفعه لكن ما أورده الإمام بخاري عليه في الصحيح كان من لا يرفعوا يديه إلا في مذكرة الموضوع. إلا في كذا وكذا كما المواضيع أرضى عليكم تقول هذا حديثا متعارضا واحد مثبت واحد من فيه. وهذا الأصول عندهم مسألات يقولون المنفي أو النافي مقدم على المثبت لأن هذا يقيد هذا الإطلاق اللعنة فحصل أن الرفع لا يكون قدة في هذه المواضع إن شاء الله إذا هويت إلى الركوع ترفع يديك وإذا رفعت من الركوع ترفع يديك ثم إذا قمت إلى الركعة الثالثة ترفع يديك حاصلوا المذهبين حاصلوا ذات المملك أن مواضع رفع يدين أربعة أثناء أثبت إحرار في وفي الرفع من الركوع وعند القيام إلى تكبير إلى الركعة الثريفة إن شاء الله نعم ومن على غير هذا لا ينكر عدو إن شاء الله يعني أخذ بحديث أخر لعنى لكن الأصل هو هذا لعنى أن هذا الحديث الذي أورده الإمام بخاري صلى الله عليه الصحيح في, في, في بذل رفع اليدين في الصلاة جبب الحاديث كان يرفع صلى الله لا يرفعوا يدين إلا في كذا وكذا كي يقيد هذه المسألة التي يطلق لعملها نعم كنا حاصبت وئنا ما نفعله ولا يزوز لا يزوز إطلاقا أن تقرأ القرآن في الركوع والفجد لا يزوز احتجع له بعضهم من قبيل الحرمة واتفق عليه العلم انه محرم ان تقرأ القرآن في الركوع والسجد معنى ان تقول لا يزوز معنى في حرمة وهذا حرمة اش من اطلاق دينا الله اعلم المهم انه لا يهزئك ولا يزوز لك ان تقرأ القرآن في الركوع والسجد لحكمتين على مهربنا تبارك وتعالى لان مش كل شيء تقوله لماذا ليس كل شيء تفسير عن حكمته أحيانا تغيب الحكام ونقول ترك هذه الحكام غاية الإيمان إن شاء الله غاية الإيمان ثم إذا رفعت من الركوع يجب أن تعتدل ترفع حتى تعتدل يعتدل قوامك إذا رفعته أن تبقي مع تشهوتي لاعتدال إن شاء الله وهو من كما سنرى إن شاء الله لابد أن ترجع إلى اعتدالك فتعتدل في الاستقامة وسبحان الله دحف أهل الطب في هذه المسألة فوجدوا أن الركوع إذا لم تعتدل منه يسيء إلى صحتك في العمود الفقري فيحصلوا كغالبا ما يسمى بالانزلق غضروقي حينما تنزلق الفقرات يسمى بالدسك أو السياطي غالبا قالوا ومن صلى كما صلى النقص صلى الله عليه وسلم لا يسوءه شيء في صحته أبدا لكن ليه حاول يطبق السنه بحذافيرها في الصلاه يجلس كما كان المصلي يجلس يقف كما كان يقف يركع كما كان يركع يقف كما كان يمعد هذه مسألة فيها استتبع فيها الصادق المصدوق الذي لا يخفى لأنه مسدد عند ربنا تبارك وتعالى فإذا رفعت لبد ان تعتبر لبد ان تعتبر وتقول سمع الله لمن حمده وقضينا واحد نظر دقيق فمس آلة أن مركعة واحدة في خمسة تكبيرات وفيها واحد تسمع الله الحامدة خمسة تكبيرات بعدد صلوات بعدد صلوات لهم خمسة لماذا عند حاصر ويفصل بين هذه التكبيرات الخمسة سمع الله بمن حامدة هي الحركة الوحيدة التي لا يقال فيها الله أكبر لما تتكبر الركعة تقول الله أكبر وتكبيرتها سنة وطرقها يستلزم السجود قبل طبعا كما سيأتينا في سجود السنة <تصفيق> كنا فحينما ترفع تقول سميع الله لمن حمده وحصل ذلك الذكح لما كنت تقرا الفاتحه طبعا قلنا كيف تستحضر اثناء قراءه الفاتحه صحب الحديث النبي صلى الذي يرويه عن ربه عز وجل الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين ما يكتب على كتاف تعال يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين أقول حمدني عبدي وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم أقول أثنى علي عبدي وإذا قال عبدي ملك يوم الدين أقول مجدني عبدي وإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين أقول هذا بيني وبين عبدي وإذا قال عبدي إهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أقول هذا لعبدي ولعبدي ما سألشى هنا دعاء يعطيك الله صلى عليه هل سمعك؟ نعم سمع فتقول آمين معنى اللهم استجد هذا الدعاء عنشك تقول امين فاذا وقع في نفسك وقع في نفسك اما الله قد حاورك وانه قد سامعك تشكره بالركوع تشكره بالركوع فتنحني اجلالا وخبوعا واذا رفعت تنبه ان هذا الركوع انما كان من اجل اما الله سمع حمدك برب العالمين وتقول سمع الله لمن حمده اي ذك الحمد لله رب العالمين وحين يتم لك الشحن بهذا السماع تهوي في اشرف مقامات العبودية وهو السجود فيتم خضوعك لله على وجهك إذا تذكرت هذه الحركات ضروري الخشوع تكون في الصلاه إن الم... أركعتي أركعت على السمع ثم حقيت سمع المقتحاق سمع الله محميدا والناس مورك يقول ربنا ولكن الحمد فتهوي في خضوعين تان لأما الله سبحانه وتعالى أولا حوارك إذن المصحف يقول يقول إذا قال عبد كن يقينا أن لا تتخطي تقول تدخل... الحمد لله رب العالمين تحس بان الله قال لك حمدني يا عبد تحس بها ان الله كيقولك بالصح انه هو كيقول في حديث القدس الصحيح الرحمن الرحيم سبح الله سبحانه اسماء علي عبد تحس ان الله سبحانه وتعالى نضر معك حوارك في الصلاه عاد يستوجب واحد السكر في في كمال خضوعك وأصرف ما في القضاء أن تسجد بين يديك فوارك وتعالى لذلك لا يجوز الركوع والسجود لأحد من دون الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذه كمال فاعات القوامة طبعا هذه في البيت مشي على بره لان كين يسمى القوامة تتكون داخل البيت وكين الولايات تكون من الخارج مش يفرقش من المسمى يقول الرجال قوامون على النساء في كل شيء والله سعى الله تعالى الرجال مقصد ذكران ان الذكار ما عنده قوامة حلوح حلو المرأو لا اقل يكون راجل معنا في كما رجل لا بش يكون عنده قوامة اما ما خدمتها مركة تدخل وتخرج تخدم عليه وكتربي ولادها شنو بقيو معند الراجل واش غيسمى راجل هذا هي اللي قويمه عليه قال الرجال وك هو على الناس على الرجال ماشي مو مطلقه فكل رجل ذكر وليس كل ذكر الرجل هذوك الناس اللي خايبين اللي قال فيهم نصر الله الذكران مقص الرجال اتاتون الذكران من العالمين ما فيش وق مصلح لكن ما بغا على مقام الرجوله فيهم بان ما تساويش قال اهمكم لاتاتون الرجال شهوه ماشي على المقام ديال القبح والفاحشه هو غايه القبح ناته فانكم لاتاتون الرجال شهوه الذكران من العالمين من العالمين معنى إطلاقا احتلبه ما يقع عليها أتاتون الذكرام العالمين وتظارون أي تتركون في غاية اليسر ومنه قالوا بنا تبارك وتعالى وظار البيع لأن أن تترك البيع تمنعك النفس وأن تترك العسف يجب أن تمنعك النفس لتقع على الخبر وتظارون قال ما خلق لكم ربكم معنى جعله لكم حلاما ما خلق لكم ربكم أي خلق لكم ولم يخلقهم غيره ما قال رقدم ربكم ثم قال من أزواجكم قال ما خلق وما قالش من خلق ما خلق لتعيين العظم المباح, المباح لك من المرأة فاتخرج اللوطي الصغرى ويأتيان المرأة من الضبور المحرمة قطعا ثم قال من أزواجكم فدخل النكاح وخرج الصفح على وجازتها قيدت لك المعنى إذن القوام هنا تكون لعند الرجولة شوف لما كان لصوص شرعية لما تذكر شي واحد عندهم قبر رجل قرب بسيطة قال رجلان وجاء من اقصى المدينة رجل هذا في وجاء رجل من اقصى المدينة في حديث نتعاصم حديث سبعة ورجلان تحبث الله ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الاربعان ورجل ورجل تصدق بصداقتين فأخفاه هذا الرجال من كل شجرات ماذا كان فيه كمار رجولا وكمار رجولا أن ينبه نفسه إلى حقيقة إنما عربه تبارك وتعالى وأن لا يتكبر على أحد من الخلقين المقابل أن لا يتكبر على ربي وغاية التكبر على الله أن تمنع الصلاة لأن الذي لا يسجد يتكبر على الله تبارك وتعالى هذا متكبر الذي لا يسجد متكبر يتكبر على الله والظلم ثلاثة دواوي ديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يغفر الله منه شيئا أما الدوى الأول فهو ظلم حق الله لا يخفى الله من شأن انه يقول ان الله لا يخفى اي شرك لا يخفى ان يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلمك لاخي الا يترك يوم القيامه حتى اخذ حقك منه او ياخذ حقها حقه منك وديوان لا يغفل له منه. وهو ظلمك لنفسك إذا تبت واستغفرت الله أصحاب قد يغفر لك إن شاء, إن شاء أعجبك لا يبالي الله منه شيئا في هذه المسألة إذن قلنا الركوع إذا غودنا تنفعوا يدينا ولما قد انتوا عن الركوع نفعوا يدينا إن شاء الله ولكن نقول سمع الله لمن حميدا فيرد المأمومين عن الإمام الإمام إذا صلى بالناس إذا صلى بالناس سيقول ري سمع الله لمن لا يعني لا يجب عليه باش يقول ربنا ولك الحمد اما يقول اللهم ربنا لك الحمد لا ربنا ولك الحمد صيغتان اي وحده قلتها تجزئك قل ربنا لك الحمد الله او اللهم ربنا ولك الحمد تجزئك فاذا كان الامام يصلي هو وحده لا يسمع له الحامده والماموم ما يقولهاش وانما يقول ربنا لك الحمد ربنا الحمد ثم يؤول إلى السجود والسجود هو غاية تجل العبودية او اصرف هيئات الصلاة لذلك قال ابنة الراركة وتعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلبك فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فذكر على أسره ما فيه اكتقل بعضهم تقلبك بالساجدين أي تقلبك نطفة في أصلاب أبائك الطاغرين فذكر الطهرع بغاية السجود لأن أطهر أشكال العبادة أو أعلى مقامات أشكال العبادة هو السجود لله تبارك العالم علاج قال بعض العلماء من أهل اليقين قال حينما تسجد لله كتعطي القيمة ديالك أمام الله كيف قال الإنسان خلق من التراب ويتسجد على التراب طبعا يتسجد على قوائمه وسيبقى هنا يفارق قال فتشكل مع الأرض رقم الصفر بمعنى أنت صفر أمام الله قيمتك الحقيقية أمام ربك إذلك كانت أجمل تجميلية العبودية هو أن تسجد لله تبارك وتعالى ولا ينزع كمين فيها إلا لاتمئنان أيضا إن حصل الاعتدار واتمئنان فيها أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا يعني أقل ما يحشر به ثلاث مرة سبحان ربي الأعلى وقال بعضهم سبحان ربي الأعلى وبحمده ولكن يحققه فإن زاده لدأس ولكن ورادة الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي يتأول القرآن هنا يسبحان ربي الأعلى فإن اقتصر عليه أجزأته ثم يدعو, يدعو بما شاء هنا يلقى الدعاء الدعاء يقول أقرب ما يكون المرء من ربه حين يكون ساجدا حين يكون ساجدا فأكثروا من السجود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ادعو لي بالجنة, ادعو لي بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عم تادعولك الجنه لكن اعني على نفسك بكثره السجود اعني على نفسك بكثره السجود والسجود ما حلو انت بعني للدعاء فمن شاءك يدعو ولكن لا يدعو الا بخير لا يدعو الا بخير شي هنا يا. من راس ماشي مزيد هنايا من مسجد بعكاء وشي رزق مسكين باين بانه لانه ظلماء الله لا. يعني مقاصح ديك الليالات تتمنى فوق شي سجود كاع ما تيباليش بالفاتحه ولا شي قول في الكتاف فوقها تنزل في العين وتدعي يا ربي قطع راسي يا ربي قطع رجلي يا ربي رجل. الدعاء شويه ما عندو شي قال افضل الدعاء ما كان موجزا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره دي حسنه وقنا عذاب النار كاين بعض الشباب اللي ثبت لي وثاقة. كيف تبديهم فقر كيف يطلع كذا وكيف يمشي يصلي ربما يصلي لكي يتوب لعنماز يعني ممكن لكي مشكلة على امل انه قاعد يصلي ما قاعد شي واحد الرز مشكين كيف كي يصلي ولا يزكي كيف عنده قلنا له انت عمك الاموال ورجل كبير وعندك الاولاد ما منعك من المصات والزكاة قلب يصلي وما اللي يخصون يكون عنده فلوس ولا حمدي فلوس ما قصني شي بها ما عندي ما لاش هم دير بصلة أصحابه نصلي باش الله يعطينه فل <تصفيق> لما كانت اشتد به الفقاء كي دعوه يقول يا ربي إن كان رزقي في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأقلع وإن كان في البحر فأخرج وإن كان ويفسد في الدعاء الواحد الشاب من هذا الشاب كان طالب من طلاب العلم تزوجه وشدت به الفقاء وشدت به واحد الاشتداد وذاكي دعاه الدعاء دائما يفسد في الدعاء قال لا يتركوا سجدتني إلا ودعا فيها بأسل ودراسك رحض نار نعاس قال لك فرأى رحض الرجل جاءه وقال له راكس الضعطيني ماسي راكس الضعطيني قلقتيني يا مكشير لي قدم شيء وهذا فجاء إلى أحد الشيخ كنا نتلقى عليه درس التفسير فبعد الدرس سأله قال له كيفشك؟ قال هذه من رؤية وفقة الشرع قال وافقت الشرع قال لقد أقلقت الملائكة المكذب للدعاء استحيش شوية إجاز الدعاء ثم استددى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد نفت الرسل أهل في روعي أن نفس لا يأتيها أجلها حتى تستوفي أقصى رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب معنا أجملوا اختصروا في الطلبات واتلحت الدعاء في مواطن كلها يعني ما اتركش تدعو الله سبحانه وتعالى لكن بأدب قد فاتقوا الله واجملوا في الطلب ثم تلقون بنتبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم توضقوا الرزق فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطيقون هذه الآية كان صلى بها أحد الأئمة فصلى خلفه أحد من الأعراض فقرأ الإمام قرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فصح الرجل قال صلع قال ويحكم ويحكم من الذي أغضب الجليل فجعله يقسم هذا القسم إن أعظم قسم جمع ويحكم ويحكم من الذي أغضب الجليل بمعناه أتشكون بعد هذا القسم أتشكون لأن الله لم يرزقكم أتشكون الله سبحانه لا يجوز ان نرد عليه صدقا قال غد يرزقكم هارزقكم باركة خذوا هب الاسلام لكن غلام اللي خل عند وحد صحابي نقدي له ودخل الى رسول الاسلام فلما خرج قال لا غلام ولا ناقة فقمعته واحدة وجد الناقة وعند تاجر ينادي على يبيعها قال هذه ناقة قال هذه ناقة هذه انا شعتها من غلام بدرهمين قال الله كنت نويت إذا خرجت من عند رسول الله أن أعطي هذا الغلام درهمين مقابل حراسته للناقة فاستعجل على الدرهمين فأخذهما من الحرار وسأختم لكم بطرفة ماذا نذكرنا الناقة قلنا بلاش قل ان شاء الله ترهمين رجل كان عنده ثلاث أولاد كل واحد اسمته عبد الله قال له اسمته عبد الله ثانية عبد الله ثانية عبد الله فلما حضرته الوفاة استدعى شكوا يقولهم عبد الله يريه وعبد الله لا يريه وعبد الله يريه ومات صد مثل مواله كانت اسمته عبد الله أولاده هذا كيد دفق ما بينه يقول لما قال عبد الله لا يركي أن تشوفك ما شفية لا يقول لك أن تشوفك أبا في الوصيدة الله إننا في حكمة الدرز بنتهم ما فشكفش قلغان شو نقابه كانوا في ناحية الشم مجن إلى طريق حجز المجنس الطريق لقى واحد الراجل سقساهم قال لهم هل رأيتم جملا تائها أنا رأيتم تأميني واحد جمال شرق الأول قال لهم هل جمال كأعوار قالوا نعم قالت ثاني هل جمالك أزوار بمعنى كعرش قال نعم وقالت ثاني هل جمالك أبطر معنى الذنب ذيانه مقطع قال نعم قال والله ما رأينا جمالك قالوا لا والو أجيو هنا انتم عبتوا بأنه أعوار أزوار أبطر وقال قال لي قالوا نحن مش مقاضي يوم ما معنى زيان نطرة مش معنى أفطرق منزي فذهب معهم إلى القاضي فالمواصل القاضي قالوا قالوا القضينا قضيتكم قال قضيتنا قضية ثانية وحدة ذيناتنا وحدة مع هذا الرجل قالوا بدا مع هذا الرجل بشيء بشيء بشيء قال أنا تاهمني الجمل وسألتهم ما رأيتم جملا هذا قال هذا أعوار هذا قال أزوار هذا قال أضطر ومثل المواصلة الجملية في الخر من القاضي بايش عرصين تأعوار قال مجنة في الطريق بقينا شداد بدس من موت التأكل وديته سبحان الله راه مؤدبه تاكل من مما يليها ما كطيش تاكل مما يليها ذاك الادب اللي علمنا نفسع نسمي طعام كل بين المكرمه ما يليها الدابه عنده تتاكل مما يليها ما كانت كتنقص اذا شتي الدابه كتاكل المره الاولى كتاكل من الطرف اذا بقيتي هاديك كطيش عرفا ما كتاكلش كتتكه تتفشى على شي نوع النبات سميتو فاكهه الحيوان اسمها القرانك اد وفاكهة وأبا أي فاكهة متعن لكم ولأنعامكم معنى فاكهة متعن لكم وأبا فاكهة متعن لأنعامكم قال الأب هو فاكهة حيوانات معنى ذات كتف كبير بعد ما تأكل قال ولكن رأيتها تأكل من جن جانب وتكر جانبا فعلمت أنها عوراء واحدة جنة ما كتشوش قال وبما عرفت أنه, أنه أزور معنى كيم القلب لحوافر ذياله واحدة جهة غطس على الجهة يقرب عرف تتعرف قال للاخر وبما عرفتها بأنها بطرق معنا أبطر قال بعرها لم يبث يعني من زرع شي يمن وشي مال لأن الذيل ينقل عندما تبعر تحرق وهي من شب قال لما رأيت بعرها أكواما أكواما عرص بأن ذيلها مقطوة قال ذكر رجصة في هذه المساد أعطوا لي حجمشي حتى تشعج من ذلك لم يرواه قال وأنتم قضيتكم قال أنا اسمت عبد الله و هذا عبد الله قالوا هذا قلت عبد الله قال باقي بالميموت اشقال اشقال اشقال وما جوار نشقهم فاشك في القاضي قال انتم ضيوفي الليلة اشتغطهم وقدر لهم العشاء ونادع الطباق قالوا اذبح لهم عد الشت فانزل لهم الطعام وخرج وقويتنا تابعهم ما قسمعهم لا قاضي ولا تشوع فاراد احدهم ان يتكلم قال احدهم لا تتكلموا فان عينا تتجسس علينا فسكت فمد الاخر يده الى الطعام الى اللحن يأكل لا تأكل فهذا الحم كل قال الاخر لا تدرون هذا القاضي ابن زينة وليس ابن حل فكان من أرسله القاضي ليسر لي لي لي لي لي عليهم نقل الخبر, نقل الخبر وفي الصباح يداه قال سمعتوا انكم قلت كذا وكذا بايش عرفتو بأنني تجسست عليكم قال لي أننا خلتنا تتابينا وعرفنا بأن ضرركة تتسعين وإلا لجالستم وليس هذا من إكرام الضيط من إكرام الضيط أنت جالسة قال ما لما تجالسنش وانت قاضي عرفنا بأنك خلتنا لتتجسست علينا وإنما شكت بأمرنا قال هذا صحيح قال وبقيت عرفتم أنها لحمة كب قال لي أن اللحم هي الميء كان تسبق العظم ثم اللحم عاد الشحن قال اما العظم ديال الكلب والسباء كان العظم والشحن عدل لحظة عدل لحظة قوة فارسل الى الطباق قال له ما ندرح تلك قال لهم كل صراحة عيث منتنا الراعي باش يرجع بالمشي يتأخر وخفتنا التعطل عليه وبدو بخين يدرح فيهم واحد كذب قال صح قال وكيف عرفتم اننا القاضي المزينة قال لي انك تجسست علينا ولا يتجسس إلا بنا لما عقر النجلس والحكم قال له من الذي عرف أني لا تجسست عليك قل أنا قالي أنت تاري قال ومن الذي عرف أن اللحمة لحم كلف قاله أنا قالت تاري قال وهاذا أعرف بأن ابن الزنة قال انا قال أنت لا تر قال لي ماذا قالب أنت أيضا ابن الزنة قال كيف أعرفك؟ قال ابن الزنا لا أعرفه إلا أن الزنة مثله أقول قولي هذا و الله بي و لكم سأموئ بالحمد اللهم